فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم التقوى هي بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى من التقوى أن تعلم هذا إن ربنا عرفك أنت ابن مين وقيت منين من أول التراب قبل سيدنا آدم إلى أن يكون مآلك في الجنة أو النار اللهم اجعلنا من أهل الجنة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 حق تقاته والله إنها لآية تفتت الأكباد حق تقاته ومن يطيق فخففها الله وقال فاتقوا الله ما استطعتم لأننا لن نستطيع حق تقاته فخففها الكريم جل جلاله قل الحمد لله عليم بفقرنا وضعفنا وجهلنا فقال فاتقوا الله ما استطعتم على قد ما تقدر تقوى كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر هذه هي حقيقتها هكذا الرعاية لحقوق الله إذا علمت أيها الأخ الكريم أن الله معك يسمعك ويراك التقوى ألا تنشغل بغيره الرعاية لحقوق الله ثم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 ثم ابحث عن كل ايه في القران فيها كلمه التقوى امشي واحده واحده كده من اول المصحف اين ايات التقوى واكتب واعرف منها صفات المتقين ونفذ إن هذا القرآن أنزله الله ليعمل به كانت صفة الصحابة إذا نزلت الآية يتعلمون الخمس آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها ويعملوا بها إخوتي نريد العمل أختار آية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 الله يقول ان زلزله الساعه شيء فلما العظيم يقول على شيء انه عظيم تبقى ايه طيب هل شغلتك يوما زلزله الساعه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 إذا لو شاب بحر إذا زلزلت الساعة سيغور هذا البحر إذا زلزلت الساعة ستطمس الشمس والقمر هو ده التقي لما يبقى تقي فعينه تتزبط ودنه تتزبط ولسانه يتزبط وقلبه ينضبط وعقل ينضبط يفهم الدنيا صح تلك ايه من ثلاثمائة وستون ايه تتحدث عن التقوى في كتاب الله راجعوها واقراوها وحركوا بها قلوبكم فهذه محركات القلوب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستهديه أؤمن به واتوكل عليه أثني عليه الخير كله اشكره ولا اكفره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 والله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إذا ذكرنا أيها الاخوه أن سمة العلاقة لا تنسى أن سمة العلاقة بين العبد وبين ربه اسمها التقوى وأن السبيل إلى ذلك ان تحس أنك تحت رقابة الله كل طرفة عين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق ثانيا الرعاية لحقوق الله أن تراعي حق في كل وقت ما حق الله عليك الآن أن تقترب وتنصت حق الله استمع وأنصت ولم يلغوا حق الله إذا خرجت من هنا فما حق الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون المراعاه لحقوق الله والثالثه ان تعمل على كل ايه ذكرت المتقين فتتصف باوصافهم ثم اختم هذه الخطبه بثلاث علامات للمتقين لتنظر كل فتره هل انت منهم هل وصلت لدرجه من درجاتهم العلامه الاولى ان التقوى تكسر النفس من عرف التقوى عرف انه مذنب فقير حقير لا يستحق فظل حاله هكذا